السلام عليكم ورحمة سلام الله ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بالشيخ. يا مرحبا دكتور. شوكم؟ الله وبيارك. يا أهل السلام. حياكم الله. شوكم؟ <تصفيق> إنكم بخير الله يحفظكم ويبارك فيكم. سعدنا بلقائكم هذا أول لقاء. وإن شاء الله تعالى سيكون فاتح للقاءات كثيرة إن شاء الله تعالى. الله يسلمك. نسعد نسعد وسلام. الله يحفظك يا دكتور. الشيخ الله. الله يحفظكم. الإنسان مجموعة من المشاعر. نعم. ما أث. اعتقاده الذي يعتقده حولك. كثيرا ما نسمع العلماء الكبار يتكلمون عن العقيدة ويؤكدون عليها ما أثر العقيدة إذا كانت عقيدة سليمة ما أثرها على حياتي ما أثرها على تعاملي ما أثرها علي بشكل عام كإنسان نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأرحب بالحضور وأرحب بأخي الدكتور ثامر العجمي حفظ الله تبارك وتعالى وصلى تبارك الله التوفيق والسداد أما بالنسبة لأثر العقيدة على حياة الإنسان وطمئنينته فهذا أمر لا يختلف فيه مؤمنان أبدا يكفينا قول الله تبارك وتعالى ألا بذكر الله تطمئن القلوب والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف شاء فالقلب بيد الله سبحانه وتعالى وإذا كان كذلك فالله تبارك وتعالى يقلب القلب كيف شاء جل وعلا ولذلك الإنسان المؤمن تجده مطمئن القلب هذه البال خاصة إذا كان عنده يعني زخم كبير جدا وهذا المفروض من الإيمان بالقضاء والقدر بحيث أنه لا يهتم لما أصابه لأنه يعلم أن ما أصابه لم لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه فلا يهتم لمصائبه ولا يفرح كثيرا لما يأتيه من الخير لأنه يدري أن هذا شيء قد كتبه الله تبارك وتعالى له فهو مطمئن على كل حال سواء أصابته سراء وأصابته ضراء ولذا جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير إن أصابته ضراء صبر فهو خير له وإن أصابته سراء شكر فهو خير له دائما المؤمن يرى أن سم هو مرتاح على الحالتين ومأجور على الحالتين طبعاً, طبعا مرتاح دائما ولذلك الله تبارك وتعالى عندما يقول في كتابه العزيز فأي الفريقين يحقوا بالأمن إن كنتم تعلمون الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون أمن الدنيا وأمن الآخرة أمن الدنيا راحت القلب وطمئننته وأمن الآخرة هذا هو الظلم أن الإنسان يعني يأمن في ذلك اليوم بحيث يكون من أهل الجنة لا يكون من أهل النار هؤلاء منهم الذين آمنوا بالله الذين لم يظلموا أنفسهم كما قال الله تبارك وتعالى لما قال إبراهيم أتحاجونني في الله وقد هدان يعني وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم نزل به عليكم سلطانا فأي الفريقين أحقوا بالأمن إن كنتم تعلمون ثم جاء الجواب الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. أولئك لهم الأمن. وهم مهتمين. قال أهل الله. العلم لم يلبسوا إيمانهم بظلم بأنواعه الثلاثة. الظلم الأول وهو أعظمه ظلم الشرك. هذا أعظم الظلم. كما قال الله تبارك وتعالى عن لقمان. قال ابنه يا بني لا تشرك. إن الشرك لظلم عظيم. هذا أعظم الظلم. ثم الظلم الثاني ظلم النفس. فيما دون الشرك المعاصي. التي يرتكبها الإنسان في حق نفسه مع ربه تبارك وتعالى وهو ظلم للنفس الظلم الثالث ظلم الناس إما بأخذ حقوقهم وإما منع حقوقهم فإما فأتعد... التعدي عليهم وإما منعهم من أخذ حقوقهم فهذا... فهذا كله من الظلم إذا سلم الإنسان من ظلم الشرك ومن ظلم النفس ومن ظلم الناس هذا له الأمن التام وإنت تتصور دكتور لما يأخذ الإنسان الأمن التام كيف تكون حياته؟ حياة مطمئنة تماما كلما قل الظلم وكلما ابتعد عنه الإنسان كلما زاد جانب الأمن حتى ينال الأمن المطلق أي التام الله فإذا أصابه شيء من الظلم سواء ظلم النفس أو ظلم الناس دون ظلم الشرك فإنه ينقص الأمن سبحان الله, الله وكلما قل الظلم كلما زاد الأمن كلما زاد الظلم قل الأمن فإذا جاءوا العياذ بالله ظلم الشرك زال الأمن نعم. إذن شيخنا الله يحفظكم معنى ذلك أن الإنسان في, في حياته لن يكون على حال واحدة قد ينقص إيمانه قد يزيد هو في مجاهدة طبعاً. لا ييأس إذا حصل منه التقصير يعني يسعى الإنسان إلى أن يتخلص من جميع أنواع الظلم ولكن إذا وقع منه التقصير لا ييأس وإنما يقبل على ربه جل وعلا ويعدل هذا القصور كما قال جل وعلا إن الذين اتقوا إذا مسهم طائكم من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصروا شيخنا الله يحفظكم الأمراض والمصائب التي تصيب الإنسان نستطيع تقسيمها إلى قسمين أمراض بدنية ظاهرة ومعروفة مثل الفوزة ومثل هذه الفيروسات ومثل العظام وغيرها وأمراض روشية تخفى حقيقتها ولكن موجودة أثار كالمس بشياطين وكالعين وكالسحر الإطابة هذه بالعين بالسحر بالمس خصوصا في الأمراض الروحية هل شيء منها يحصل بدون قدر الله أم أنها مكتوبة بوقتها وبتفاصيلها أولا قول الله تبارك وتعالى إن كل شيء خلقناه بقدر لا ما في أي شيء يقع بدون قدر الله كل ما يقع بلا استثناء إنما هو بقدر الله سبحانه وتعالى سواء كان يحبه الله لا يحبه الله يرضاه الله لا يرضاه الله هو يقع بقدر الله تبارك وتعالى وهو ما يسمى بالمشيئة الكونية القدرية ما يقع شيء بدون مشيئته سبحانه وتعالى كل شيء بمشيئته جل وعلا أما الأمراض كما ذكرت وأنا أضيف إليها مرضا ثالثا يعني كما تفضلت مرض البدن وهو ما يصاب فيه البدن اللي هي الأمراض المعروفة كسور أو إنفلونزا مثل ما في الشبكية أمراض المعروفة هذه طيب وهناك أمراض الروحية كما تفضل هناك مرض القلب وهذا أعظمها مرض القلب وهو ضعف الإيمان قلة الإيمان وهو ما يصيب الإنسان من المعاصي أو التقصير في الطاعات. فهذا مرض القلب خطير جدا ويجب على الإنسان يعالجه وهذا الذي تفضلت فيه بارك الله فيك لما قلت إن يعني الإنسان كلما ابتعد عن هذه الأم يضعف عادة لأن الإيمان يزيد وينقص وبالتالي القلب يضعف ويقوى سبحان الله في هذه الأمراض لكن كما فهمت من كلامك أنك تريد الكلامة عن الأمراض الروحية اللي هي العين والمس والسحر وما شابه ذلك من الأمور وهذه أيضا فعلا من ما تفضلت واردة وتصيب الإنسان لكن تصيب الإنسان بقدر الله سبحانه وتعالى أنا الذي أريد أن أقول عن طريقك بارك الله فيك الدكتور وهو أن الإنسان دائماً أعني المسلم دائماً يكون ملتجعاً إلى الله تبارك وتعالى ويعتقد دائماً قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا فلا يخاف من هذه الأمراض ولا يخاف من من يعني قلنا نقول لأن يحاول أن يؤذيه بها كالعين والحسد والسحر وكذا لا يخاف منها لأنه يعلم أنه لن يصيبه إلا مكتوب الله لنا ويحتاط لذلك مو بس القضية ما يخاف ولا يحتاط لا يخاف ما يخاف ويحتاط بأذكار الصباح والمساء بأذكار النوم بالدعاء واللجوء إلى الله جبرك وتعالى الله يحفظكم في في الأخير بس شيخ نقطة ال اللي تفضلتم فيها نقطة مهمة جدا نعم. تجعل عند الإنسان يعني ترتيب في حياتي، وذلك أنه لا يجعل هذه هذا الخوف يسيطر عليه ويتملكه وإنما يعلم أن الحافظ والله عز وجل وهو الحفيظ وأن الساحر والشياطين كلها بل كل الأنس والجن لو اجتمعوا كلهم ليؤذوا شخصا بشيء ما استطاعوا إلا بقدر الله أحسنت شوف وليست... أحسنت شوف إبراهيم عيسى السلام نوح عيسى السلام ماذا قال لقومه وإذ قال نوح لقومه يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله زين فعل الله توكلت فأجمعوا أمركم وشركاء ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم اغضوا إلي ولا تنظرون أكثر الله. من هذا التحدي شنو عرفت شون موسى عيسى السلام لما جمع له فرعون السحرة وسحرة فرعون كانوا من العلم بالسحر شيء العظيم. طيب حتى أثروا على الناس وكان الناس يخافونهم. لما ألقو حبالهم وعصيهم قال موسى إنما جئتم به السحر إن الله سيبطله. طيب. الله. أحب. نعم ولم يخف من سحرهم. وأما قول الله تبارك وتعالى يا موسى لا تخاف هنا هنا خوف موسى من الناس أن أن يفتنوا بهذا السحر. فقال الله ألقي ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتا. فالإنسان المسلم الواثق بالله تبارك وتعالى لا يخاف من هؤلاء السحرة ولا هؤلاء المشعوذين طيب ويدخل مطمئنا القلب آمنا شوف حديث ابن عباس هذا رضي الله عنهما هذا الحديث حقيقة كلما قرأته تقريبا كلما قرأته وقفت مشدوها عندما يقول النبي صلى الله وسلم ابن عباس وعلم أن الأمة لقى, لقى العائلة لقى القبيلة لقى البلد الأمة واعلم أن الأمة أي بإنسها وجنها لو اجتمعوا على أن يضروك بشيء صور شيء نكر أي شيء أي شيء على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتب الله عليك صور دكتور لما تأتي أنت وتواجه الأمة العالم كله وتقولك كلكم لن تضروني بشيء إلا شيء قد كتبه الله علي أي طمأنينة هذه التي تعيش بها أي تحد هذا الذي تظهره حتى قالوا إن ذكر ذلك ابن كثير رحمه الله تعالى قال لم يذكر الله تبارك وتعالى نوح معجزة ذكر إهلاك قومه لكن لم يذكر ما هي معجزة نوح يقول ابن كثير لعل معجزة نوح يتحدى أتحداكم أن تضروني بشيء هذا ما هو شيء بسيط لكن من الذي يستطيع أن يقف مثل هذا الموقف قوي <تصفيق> الإيمان. الإيمان صلى الله تبارك وتعالى جعلنا وياكم ومن يسمع قوي الإيمان بحيث أننا لا نهتم لهؤلاء السحر والمشعوذين واللي يقولك يصيب بالعين وكذا كذا إذا كان الإنسان واثقا بالله من وقو من الله من أقوى اللهم. الله أكبر. الله. إذن يكون الإنسان بين أمرين. بين الثقة بالله. وبين الحرص على القرب منه. نعم. وبين الأخذ بالأسباب التي تقيه بإذن الله مثل هذه المطرة. لا بد من الأخذ بالأسباب. مثل الآن. يعني واحد ما يصير يقول لن يصيبني أنه الله لي ويقف أمام القطار. طيب <تصفيق> أو, أو هو يسوق سير يفتح الباب يقول لن يصيبنا مستحيل هذا إنسان غير عاقل نحن كذلك هنا عندما نقول لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا من هؤلاء السحرة والمشعوذين أو او المعتدين أو كذا أيضا نبذل الأسباب التي أمرنا بها نعم لا أقصد أبدا أن الإنسان لا يبذل لا بد أن يبذل الأسباب ولا بد أن يتق الله تبارك وتعالى ولا بد أن يثق بالله جل وعلا أحسنتم شيخنا شيخنا الله يحفظكم آه العين آه حقيقة يحصل أثرها, أثرها حقيقة أم هو مجرد وسعوش لا يكفينا قول النبي صلى الله عليه وسلم العين حق طيب والله تبارك وتعالى يقول وإي كاد الذين كفر ليزلقونك بأبصارهم يزلقونك بأبصارهم يصيبونك العين الآية واضحة جدا طيب وحديث الرسول نص صريح العين حق طيب وذكر أن العين تدخل الرجل القبر وتدخل الجمل القدر فالعين حق نعم لا حق لا, لا ينكرها الإنسان ولكن أيضا الإشكالية دكتور ان في ناس يبالغون في العين يعني يرسب بالاختبار وهو لا يدرس يقول العين طيب يقود السيارة ثم لا ينتبه ويكون حادث يقول عين غير صحيح هذا أبدا نحن نقول العين حق لكن لابد الإنسان يعني يبدو الأسباب الصحيحة يعني. شيخ الله يحفظكم. العين حق وجود البرام حقيقة وجود السحر حقيقة ذلك بإذن الله دا. ذكر الله تبارك وتعالى التسمية الأذكار قبل النوم الأذكار الصباح والمساء أذكار الخروج من المنزل هذه الأذكار إذا قالها الإنسان موقنا بأثرها ونشعر التعظيم الله عز وجل فيها أليس التقيه من هذه الشعور؟ بلا إذا قالها بصدق موقنا بها من قال بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولفسنا سمعه قال لم يضره شيء وكذلك من تصبح بسبع تمرات عجوة لم يضره سم عرف لا شك نحن نؤمن بهذه الأشياء لكن في الوقت ذاته لابد الإنسان أيضا أن يرتب على هذا الأمر أمرا آخر وهو هل قالها موقنا هل قالها صادقا هل قالها مستحضرا يعني أذكر قرأت قصة لأحد الصحابة رضي الله عنهم أظنه صحابي أو تابعي وسأظنه صحابيا طيب أنه ذكر أنه من قال بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو سميع عليم لم يصبه شيء في ذلك اليوم وكان هذا المتكلم كانت يده مصاب ب يعني بلدغة عقرب أو حية وكانت قد شلت يده فقال له أحدهم قال فما بال يدك كأنه يقول له يعني كلامك غير صحيح بدليل أي أيدك مصاب وأنت تقول هذا الذكر طيب فقال قبحك الله إنما هذا كان في يوم أنسيت فيه الذكر الله أكبر فلذلك نعم لا شك أن هذه الأذكار جعلها الله تبارك وتعالى سببا لمنع الإصابة مثل هذه الأمور كمثل قول النبي صلى الله عليه وسلم من أحب أن يوسأ في أثاره ويبسط له في رزقه فليصل الرحمة يجعل أسبابا لأشياء سبحانه وتعالى نعم. طيب شيخ الله أحفوكم العين كما قلنا حق العين عادة تكون بسبب بسبب نعمة يراها الإنسان فبدل أن يبرك وبدل أن يدعوها بخير يدعو أو يصيب بهذه العين السؤال الأول أو الأمر الأول أنا كإنسان طبيعي رأيت أمر جميل أمر طيب رأيت بيت حسن رأيت سيارة حسنة رأيت طفل حسن رأيت شخص عنده نعمة من نعم الله تبارك وتعالى ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء أنه كان يقول إذا رأى شيئا من الدنيا أعجبه نعم أول شيء قبل هذا كله لا ترى <تصفيق> لا ترى لا ترى يعني لا تنظر إلى ما عند الناس لا تهتم لا تهتم بالبيت الحسن لا تهتم بالسيارة الحسنة لا تهتم بجمال الشكل لا تهتم بإنسان له وظيفة يعني هذا الذي يسمونه الغبطه هو أيضا نوع من الحسد ولكنه من الحسد المباح والأكمل في الإنسان أنه لا ينظر إلى ما عند الناس لا حسدا ولا غبطة لا تنظر إلى ما عند الناس لا تهتم هذا ما هي سيارته لا تهتم طيب مرت بسيارة جميلة جدا لا تلتفت إليها صد عنها كنت ما شفتها رأيت بيتا حسن إلا إذا كان هناك أسباب رايت رأيت بيتها حسن تريد أن تبني مثله مثلا هذا موضوع آخر لكن رأيته أعجبك لا تهتم هذه الدنيا زائلة والله لا قيمة لها إن كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضا ما ثقل الكافر منها شربة ماء على كلام في الحديث في صحته وثبوته لكن لكن الحديث إن شاء الله إن حسن لكن القصد أنك لا تهتم بما عند الناس لا تهتم بجمالهم لا تهتم بسياراتهم لا تهتم بمزارعهم لا تهتم ببيوتهم لا تهتم بزوجاتهم لا تهتم بأولادهم لا تنظر إلى ما عند الناس هذا يريحك جدا <تصفيق> هذا أول شيء لا تهتم ماذا عندك وماذا عندك هذه أنا أتصور هي أهم نقطة في هذا الباب وهي لا تنظر إلى ما عند الناس بحيث إنه يعجبك هذه النقطة الأولى النقطة الثانية لو قدر أني نظرت وأعجبت بجمال ببيت بسيارة بمزرعة بشالية بأنعام أي شيء يعني عنده إبل بقر غنم اللي يكون طيب مهما أعجبني هذا الشيء لابد أن أبرك إذا رأى أحدكم شيء يعجبه هل يبرك يقول تبارك الله ما شاء الله ولولا لئد دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله شوفوا يقول عن نفسه يقول لو قلت عن نفسك لو لئد دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله أحيان الإنسان يحسد نفسه إيه يرى, يرى ما عنده من الخير فيحسد نفسه يقول لولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله فالقصد أن أنا أتصور أهم نقطة لا تنظر إلى ما عند الناس هذه الأولى الثانية لا تتمنى أن يكون عندك مثل ما عندهم الله. الأسوأ من هذا لا تتمنى أن تزول نعمته وتأتيك. الأسوأ من هذا لا تتمنى أن تزول نعمته ولو لم تأتيك. <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> هذا هذا الحسد المصيبة هذه هذا الحسد المصيبة وهو أن يتمنى أن تزول عنه نعمته ولو لم تأته يعني قل الذي يتمنى أن تزول عنه في طمع دنيا لكن كونه يقول تزول ولو لم تأتني هذا ما فيه إلا الخبث. والعياذ بالله. هذا الجاء في الحديث حديث يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم جنكم جاءوني فسألوني فعطيت كل واحد منهم مسألة ما نقص ذلك من ملكي شيئا صحيح. يعني الله عز وجل استطيع أن يعطي الناس كلهم أكثر مما يريدون ولكنه لم يعطيهم عمدا شوف الدنيا هذه عند الله يعطيها من يحب ومن لا يحب من كان يريد ثواب الدنيا نؤتيه منها بغض النظر مسلم كافر أبدا وإذاك الآن ترى أغنى أغنياء الدنيا كفار الله الله, يعطيها الله. الدنيا يعطي الدنيا من يحب من لا يحب وإذاك يقول الله تبارك وتعالى قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا أي مشاركة لغيرهم ثم قال خالصة يوم القيامة فالدنيا يعطيها الله المسلمين ويعطيها الكفار وإذاك تشوف الآن في كفار متنعمين في هذه الدنيا لأن الدنيا ما تعديل عند الله شيئا يعطيها الكافر يعطيها المسلم ما فرقت عنده سبحانه وتعالى أنها لا قيمة لها عنده لكن الدار الآخرة لا يعطيها إلا المؤمنين سبحانه وتعالى والله أكبر <تصفيق> شيخ الله أحفظكم النبي صلى الله عليه وسلم لما قال ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها الله أكبر يلخب صحيح ركعتين خير من الدنيا وما فيها يعني هذا لو تأملها الإنسان ما يحدث في نفسه يعني يعني الزهد في كل كل هذه الأمور الآحرة. والله فعلا دكتور وإذاك حتى لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم ولا نصيفها على رأسها خير من الدنيا فيها لو مقدار صوت أحدكم في الجنة خير من الدنيا معناها أن الله تعالى قاعد يقول لنا شن الدنيا وإذاك النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعني يقول ما لي وللد دنيا ما لي وللد ويقول لي ابن عمر كن في الدنيا كأنك غريب أو عابره سبيل يعني ما لا ملاقمة لها الدنيا وما كانوا يهتمون لها أبو ذر الغفاري دخل رجل بيته قال ما هذا لا أرى في بيتك متاع لا أرى في بيتك متاع قال إن صاحب البيت لا, لا يمهلنا قال ولكن لابد لك من متاع يقول له لابد لك من متاع قال لا يمهلنا صاحب البيت يقصد الله تبارك وتعالى قد نموت الآن وعندنا هذه ماذا نفعل بها أين الشيخ الوصول لهذه المرحلة هل هو بببمن مجرد الأماني الوصول إلى مرحلة الإنسان لا لا يهتم لهذه ال الأمور ويكون همه في في النعيم وفي الهرب من النار؟ نعم. هو دكتور ليس بالضرورة أن يكون الإنسان زاهدًا وأن يكون فقيرًا ليس بالضرورة قد أكون زاهدًا وأنا غني ليس من لوازم الزهد الفقر ولكن من لوازم الزهد أن لا تدخل الدنيا إلى القلب الله. وإذا الحسن البصر رحمه الله لما سئل عن الزهد قال أن تكون الدنيا في يدك لا في قلبك الله. سفيان الثوري كان من أزهد الناس وكان غنيا الله. الله. ليس بالضرورة الإنسان يكون زاهدا ليس بالضرورة يكون فقيرا لكن أهم شيء لا تدخل إلى القلب إنعن نعم شيخنا الله يحفظكم إذا رأى الإنسان شيء مما أنعم الله عز وجل به على عباده فإنه يبرك صحيح. إذا برك الإنسان ودع بالبركة أليس في هذا نفع له أنه دع ونفع لصاحب النعمة أنه دع له ونفع للداعي أن الملائكة تؤمن وتقول لك بمثل ونفعل المجتمع أن يذهب تذهب هذه الأحسان وتذهب هذه الأمراض والمشاكل لأن الناس بعضهم يدعون لبعض. والله ي... رأ... انت... فما رأيكم لو لو يعني نحرص على مشر هذا الأمر أليس في في ذلك أمن ديني وسعادة وقرب من الله وفي نفس الوقت ألف بين المسلمين لأن بعضهم يدعو لبعض. والله دكتور يعني كما يقال لمست الوتر صحيح واخبت كبد الحقيقة يعني فعلا لو تنبه الناس لهذا الأمر وهو أني كلما رأيت شيئا أعجبني قلت تبارك الله قلت ما شاء الله قلت اللهم بارك له فيما أعطيته يعني فعلا ما شاء الله يعني جبت أنت نقاط طيبة جدا يعني أول شيء أنا أجر أني دعوت له بالبركة هذا الله يحفظكم زين وهو الله. وهو الدعية له بالبركة والناس يقتدون به والملائكة تؤمن والناس يعرفون السنة في مثل هذا الأمر والله رأيت ينتشر هذا الأمر بين الناس أنه كلما رأى إنسان شيئا أن يعجبه يقول تبارك الله ما شاء الله يعني يدعو لهم بالبركة يدعو لهم بالخير يدعو لهم بالزيادة والله جميل جدا دكتور الله يحفظكم الله يجزاكم خير يبارك فيكم شيخنا نقطة أخيرة تكلم قبل الدخول في موضوع الأسئلة الحديث معكم شيق وشيق جدا شيخنا أصيب الإنسان بعين أو, مش أو أي مرض روحي واتخذ الخطوات الشرعية من الوقية ودعاء الله تبارك وتعالى والاجتهاد نريد الحديث عن التعلق بالأشخاص والله الراقي الفلاني إذا جيت طيب من أول مرة الراقي فلاني إذا خذينا الماي المدري اللي عنده لا وضع غير هذا رقية غير وهذا رقية غير السفر لأماكن معينة بقصد طلب الرقية هذا الأمر هل ترون فيه مخالفة هل توجهون نصيحة في مثل هذا الباب والله شو عندنا قضيتان يعني القضية الأولى إذا كان الراقي هذا مباركا كالأنبياء عليه الصلاة والسلام فقد كان الصحابة رضي الله عنهم يذهبون إلى النبي صلى الله عليه وسلم بأولادهم يدعو لهم أو يرقيهم صلى الله عليه وسلم لأنه مبارك صلوات ربي وسلم عليه كذلك بعد وفاته صلوات ربي وسلم أثاره التي بقيت فكانت أسماء عندها عباءة للنبي صلى الله عليه وسلم فإذا مرض أحد أخذت العباء ثم أنقعتها في الماء ثم أرتدت لهم هذا الماء يستشفونه به وأم سليم كان عندها قطرات من عرق النبي صلى الله عليه وسلم ترسيله للناس يستشفون به فهذا الرجل مبارك صلوات ربي وسلامه عليه فإذا كان كذلك في نعم الراقي هنا له دور عظيم جدا إما أن يكون هو الذي يدعو إما أن يكون آثاره وهذا على الصحيح والعلم عند الله خاص بالأنبياء وليس عاما لكل الناس ولو كانوا من الصالحين الأمر الثاني لا شك أيضا أن الراقي قد يكون يعني بمنزلة من الله تبارك وتعالى فيستجيب الله دعائه ولذلك من السنة أن الإنسان يعني إذا سأل الله تبارك وتعالى أن يتوسل إلى الله تبارك وتعالى بثلاثة أمور أو بأحد ثلاثة أمور إما أن يتوسل بأسماء الله وصفاته فيقول يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث طيب مثلا فيقدم الثناء على الله تبارك وتعالى أسمائه وصفاته أو بأعماله هو الصالح أسألك بإيماني أسألك بصلاتي أسألك ببري أسألك بصدقاتي يسأل الله بأعماله الصالحات الصالح. كما هي قصة الثلاث الذين دخلوا الغار لا مجال لطرحها الآن الأمر الثالث أن يسأل الله بدعاء الصالحين أن يذهب إلى رجل صالح فيقول ادعوا الله لي كما قال عكاشة للنبي صلى الله عليه وسلم ادعوا الله أن يجعلني منهم مثلا أول النبي لعمر إذا لقيت رجلا من قرن اللي هو أوس القرني فاسأله أن يستغفر لك فهذا يسمى دعاء الصالحين فلا شك أحيان قد يكون الراقي من الصلاح بمكان فالإنسان يأتيه بولده أو بنفسه أو بزوجه اللي يكون فيقول أدعوا الله له مثلا هذا لا بأس به ولكن لا يتعلق الإنسان بهذه الأسباب لابد أن يكون تعلقه بالله أولا وأن الله هو هو هو هو المشافي والمعافي سبحانه وتعالى وأن الشفاء بيده وأن أمره إذا رأت شيء يقول له كن فيكون فيتعلق القلب بالله جل وعلا لا يتعلق بالأسباب وإنما يتعلق ويعتبر هذه مجرد أسباب وأن الشافي والله والله جل وعلا يقول أما يجيب المضطر إذا دعاه فدائما الإنسان إذا دع الله وهو المكروب هو المصاب فيكون دعاؤه خارجا من القلب بصدق طيب هذا يكون دعاه مستجابا كما قال أهل العلم حتى لو كان كافرا لأن الله أطلقها جل وعلا قال أما يجيب المضطر إذا دعا, إذا دعا يقول أهل العلم مؤمنا كان أو كافرا فإذا ركبوا في الفلك دعا والله مخلصين له فلما نجاه فلذلك الأصل هو يدعو لنفسه لأنه هو المكروب هو المضطر لكن لا معنى أن يدعو له غيره لكن أنا أنصح دائما أن الإنسان يدعو بنفسه أو يدعو له أقرب الناس إليه الذين يهتمون له أمه أبوه ولده زوجه زوجته المهم أن زوجها زوجته المهم الأقربون لأن هذا عندما يدعو دكتور يدعو من قلب أرسون قلبه معه مستحضر لكن لما يجيب لأجنبي مثلا يقول لك أنت دكتور تعال اقرأ على ولدي مثلا أنت ممكن تقرأ على ولدي لكن تفكر بشياء ثانية أنه مالك علاقة به قوية جدا. نفس الشيء أنا مثل... الألم. ما ترى الألم. أحسنت. غير القريبين من فانا أنصح دائما أن هو يدعو لنفسه فإن لم يكن فالقريبون منه هم الذين يدعون له. أه. شيخنا الله يحفظكم. الذهاب إلى آبار معينة غير مأزم زمزم الذهاب إلى آبار معينة بزعم أن هذه الآبار ماأها يطرد الشياطين. يعني مرض ليس مرض بدني بعض الآبار مثلا ثبت طبيا أنها لحرارة فيها أو لمعادن معينة أو كذا تعالج الجلد مثلا تعالج بعض الأمراض لكن هل تعتقدون أنها أن ما يعتقد بعض الناس أن البئر الفلاني أو الماء الفلانية أو العين الفلانية مجرد وضع ماءها يطرد للشياطين أو الأرواح الشريرة صح التعبير أو العين طبعا هذا دكتور كله من الدجل لا نثبت هذه الأشياء إلا لما ثبت كالماء زمزم أنه ماء مبارك غير ماء زمزم هذا لا يجوز إلا إذا ما تفضلت الماء يعني فيه يعني علاج بدني مو روحي وثابت بالتجربة نعم وثابت بالتجربة أو بالكلام الأطباء وكذا ما فيه بس أما روحي طب الشياطين وكذا كله من الدجل على الناس والله المستعان الشيخ الله يحفظكم الحديث معكم ما يمل والله ما يعني بودهم يعني أن نكثر من اللقاءات الله مع مع وإن شاء الله تعالى يعني أ... تعودونا بلقاءات أخرى أبشر, أبشر. يعني تكمل بها هناك أسئلة من الأخوان الأخوات نأخذها في دقائق نعرضها عليكم الله يحفظكم السؤال الأول الله يحفظكم سائل في جزيرة قشم في قرب من عباس في هرمز جان في إيران مسجدهم اسمه مسجد بلال طبعا السائل حرص أنه يذكر الاسم والجزيرة يقول المسجد بني على قبور ويقول نريد أن نجدد ونحفر ونخرج هذه القبور وندفنها في مقبرات المدينة ونريد فتوى من شيخ أثمان الخميس بالاسم المسجد بني على قبور يريدون أن يجددوا البناء ويخرجوا هذه القبور إلى مدينة أخرى ابتداء طبعا المسجد مع القبر له أربعة أحوال إما أن يبنى المسجد على قبر يعني القبر هو الأصل ثم يبنى المسجد على القبر الحالة الثانية وهي أن يدفن الميت في المسجد يعني كل مسجد مبني ثم يدفن الميت داخل المسجد الحالة الثالثة أن يكون القبر قريبا من المسجد ثم يوسع المسجد فيدخل القبر داخل المسجد الحالة الرابعة أن يدفن الميت في حريم المسجد هي الساحة الخارجية للمسجد وليس داخل بناء المسجد وإنما في حريم المسجد ما يسمى بتابع المسجد هذه حريم المسجد الحالة الأولى وهي إذا بني المسجد على القبر القبر هو الأصل وبني المسجد عليه هذا المسجد لم يبن على تقوى فهنا يجب أن يهدم المسجد، يهدم المسجد ويبنى من جديد في مكان آخر، أو يهدم المسجد ويخرج القبر، ثم يبنى المسجد إذا كان لا يوجد لهذه المساحة، يهدم المسجد ويزال تزال قبور تبنى في أماكن يدفن الموتى في أماكن أخرى، ثم يبنى المسجد على أساس صحيح هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية إذا كان المسجد هو الأساس ودفن الميت في المسجد. أيضا ينبش القبر ويخرج إلى خارج المسجد ويبقى المسجد الحالة الثالثى وهي إذا كان الميت خارج المسجد اصلا القبر ثم وسع المسجد فدخل القبر داخل المسجد كمثل حال مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فهذا الأصل أنه أيضا ينبش القبر ويخرج داخل المسجد ما عدا مسجد النبي صلى الله عليه وسلم لأنه لا يجوز نبش قبر النبي صلى الله عليه وسلم لكن هنا خرجنا من الحرج وهو أنه لم يبنى المسجد على القبر ولم يدفن الرسول صلى الله عليه وسلم في المسجد وإن في توسيعة المسجد صار داخل المسجد فالمسجد بني على تقوى والميت بدفن في بيت وليس في المسجد ولكن الآن يعني الذي عملته المملكة السعودية وهو أن صار القبر في جانب ولا طيح أحد أن يعني كانه ملاصق في المسجد فهذا عمل جيد صراحة زاهم الله خير يعني يشكرون على هذا الامر الحالة الرابعة اذا كان المسجد في ساحة المسجد القبر في ساحة المسجد فهذا لا يضر ان شاء الله تعالى. سواء كان في القبلة او خارج القبلة او في غير سجاه القبلة نعم. إذا الشيخ الكريم اذا كان الـ الـ الاخوة في جزيرة قشم قد بني مسجدهم على القبور فلهم حالتان اما انه يهدم المسجد ويبنى مكان اخر في مكان آخر لأن القبر قبر هي أول أو أنه يهدم المسجد وتمشى القبور وتوضع في مكان آخر ثم يعاد بناء, بناء في هذا المكان في حال إذا ما كان عندهم مكان آخر المهم أن المسجد هذا يهدم الله يحفظ السؤال الثاني هل هناك أعمال معينة يعملها ال الإنسان تنجيه من العين غير موضوع الذكر والدعاء هل ينصح الإنسان يعني من هذه الأشياء يبتعد عن هؤلاء الذين يعرفون يعني بأن عينهم حارة كما نسميها عين حارة أنهم يصيبون الناس بالعين يبتعدون عنهم يعني لا يقتربون منهم لأن هؤلاء معروفين بالشر والإيذاء وكذا يتجنبونهم يتجنبونهم والثاني الأذكار بس ما أعرف شيئا آخر نعم. طيب في الآن الشخص العائن شخص يدرك أن عينه حارة وأنه يصيب بالعين ما حكم الشرع في إصابة عموده لإصابة الناس بالعين وإذا أصاب أحد وأتلف ماله أو أتلف أو أمرضه أو سبب له ضرر معين هل يأسمن بذلك؟ نعم. اولا يعني هذا الإنسان العائن إذا كانت عينه حار كما يقال تصيب الناس وكذا أول شيء هذا الإنسان يؤمر بأنه دائما يذكر الله إذا كان هو لا يحب ذلك لأن غالب هؤلاء يحبون ذلك ويفرحون بأنهم يصيبوا الناس ويفخرونه بذلك فإذا كان هو لا يحب ذلك ويكرهه ولكن هو مبتلى بهذا الأمر فهذا عليه أن يعود نفسه على ذكر الله تبارك الله ما شاء الله, تبارك الله ما شاء ولا ينظر إلى ما عند الناس حتى لا يهتم بهذه الأمور هذا الأمر الأول الأمر الثاني إذا كان يعني أصاب الناس بالعين فهل يعاقب على ذلك هذا يرجع لتقدير تقدير القاضي إذا أيقن القاضي أنه إنما وقع هذا بإصابة عين هذا وفيه شهود وفيه كذا نعم في الأشياء المالية وكذا لكن اختلف أهل العلم فيما لو قتل شخصا بالعين فهل يقام عليه الحد أو لا يقام والأظهر الله عنه لا يقام عليه الحد لأنه ليس يقينا أنه قتله بعينه، لكن ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى أن هذا تقريبا حتى أذكر أنه نقل اتفاق أهل العلم أن هذا الإنسان الذي يصيب بالعين وخلنا نقول يعني مستمر على هذا الأمر ويؤذي الناس أنه يسجن، يسجن ويصرف له راتب كأنه يعمل. ويؤمن لأهله السكن وهذا الطعام وهذا شيء بس انك ما تخالط الناس الله يمنع من مخالطه الناس اللي ضرره حج حجر بالمسمى الحجر عليه حجر بس حجر الزامي يعني بحيث انه ما يطلع ما يخرج إلى الناس ويؤذيهم بعينه اي نعم طيب شيخ الله يحفظكم السؤال آخر استخدام ال الماء الذي يقري عليه أو الزيت الذي يقري عليه استخدامه في كل الأحوال امرأة عليها مثلا العذر الشرعي هل يمنع من أن تستخدمه شربا او ارتسالا او نحو ذلك لا يظهر أنه يمنع أبدا لا يمنع أينا. أينا. طيب شيخ الله يحفظكم سأل بعض الأخوة عن القرين مع كل إنسان قرين لكن هذا القرين كما ذكر الله عز وجل الله أنه, أنه يوسوس لكن هل يمكن لهذا القرين أن يتسلط على الإنسان وأن يحجب عنه رزقه أو يعطله عن حياته أو يتسبب له مشاكل القرين أولا أن يتفق على أمر وهو أن هذا القرين كافر هذا الأصل أن كل إنسان معه قرين كافر من الجن وهذا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها أجاءك قرينك أو أجاءك شيطانك قالت أولي شيطان قال لكل إنسان شيطان الله. وما يسمى شيطان إلا إذا كان كافرا فقالت له عائشة ملمونين يا رسول الله حتى أنت قال حتى أنا الله. إلا إن الله عانني عليه فأسلم قالوا أسلم يعني دخل في الإسلام أو أسلموا منه فلا يؤذيني بغض النظر لكن الشاهد أن كل إنسان معه شيطان وهذا الشيطان يزين له الباطل لكن لا يملك له من أمره شيئا فإذا غلب الإنسان قرينه وقرب من الله تبارك وتعالى لا يستطيع أن يضر هذا القرين لكن إذا ضعف إيمانه ووسوس له هذا القرين واستجاب له نعم يضيعه لكن لا يستطيع أن يمنعه من, يمنعه من رزقه أو يستطيع أن يضره بدون إذن الله هذا غير وارد أبدا نعم إيه نعم، حي الله صل الرقيح، الإنسان انسان طلب من شخص أنه يرقيه. هل هذا ينقص في توحيد؟ ينقص في أجره؟ هذا في كلام لأهل العلم في حديث النبي صلى الله عليه وسلم ألف من أمة يدخل الجنة بلا حساب ولا عقاب. قال الذين لا يسترقون ولا يكتون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكرون. قالوا يسترقون يطلبون الرقيه من غيرهم. فقال بعض أهل العلم أن طلب الرقيا من الغير يخرجه من السبعين ألف فقالوا يذهب كمال التوكل ولا يذهب التوكل وإنما يذهب الكمال فالإنسان لا يطلب من غيره أن يرقيه وإنما هو يرقي نفسه فطلب الرقيا من الغير ينافي كمال التوكل ولا ينافي أصل التوكل وإنما ينافي الكمال فإذا طلب من غيره أن يرقيه جائز له ذلك ولكن يخرج من السبعين ألف لكن لو رقاه غيره بغير طلب يعني مثلا كان مريضا فجاءه صاحبه وصار يقرأ عليه ما في بس لأن جبريل عليه السلام رقى النبي صلى الله عليه وسلم والنبي رقى الحسن والحسين صلى الله عليه وسلم وعائشة كانت ترق النبي صلى الله عليه وسلم فإذا كان بدون طلب منه لأن الاسترقاء طلب الرقية فإذا كان بغير طلب منه وإنما جاءه غيره رقاه بدون طلب منه فهذا لا لا لا يخرج من السبعينه ولا ينافي كمال التوكل وإنما الذي ينافي كمال التوكل الطلب نعم الله طيب شيخ الله يحفظكم استخدام أه الملح هل ثبت شرعاً أن استخدام الملح يفك السحر أو يطرد العين مجرد استخدامه أما شرعا لم يثبت وحتى الذين يستخدمون الملح الآن في العلاج وكذا لا يقولون أنه يثبت شرعا ولكن بعضهم يقول ثبت بالتجربة يقول جربنا أن الشياطين تتأذى من الملح كما تتأذى من زيت الزيتون وغيره قالوا فتتأذى من الملح فهذا بالتجربة يقولون وبعضهم ينكر ذلك لكن هذا عند الرقاة هؤلاء الذين يقرؤون كثيرا ويهتمون بهذا الأمر كثيرا فيقولون رأيناه بالتجربة وبعضهم يقول لم نرى, تجربة لم نرى نجاحه بالتجربة فيرجع التجرب لكن القص لم يثبت فيه شيء من الشر أبدا وإنما هو تجارب يتجار يستعملها الناس نعم طيب. شيخ الآن شخص الآن يقول أريد أن أستزق من من الرق يضع ما ويقرأ عليه ويبيعه حكم هذا البيع الماء قيمته ولكن مثلا مئة فز يقرأ عليه بعبدنا ما حكمه أولا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر الصحابة أن يتفرغوا لمثل هذه الأعمال أو هو تفرغ لمثل هذا ولا التابعون ولا تبع التابعين ولا من بعدهم لم ينقل عن من كان عمله راقي أنه يرقي الناس هذا أمر الأول طيب بحيث أنه يكون هذا مصدر رزقه الأمر الثاني أن الصحابة الذين رقوا وأخذوا أجرة على هذه الرغية كمان في حديث أبي سعيد الخدري لما مروا على قرية أو أناس فأبوا أن يضيفوهم ثم لدغ سيدهم فجاءوا فقالوا هل فيكم مراقن؟ فقالوا نعم ولكن بأجرة ما نرقي بدون مقالة لكن لم تضيفونا فاتفقوا معهم على قطيع من الغنم فجاء أحدهم فرقا فقام كأنه نشيط من عقال فأخذوا الغنم فقال النبي صلى الله عليه وسلم لما رجع قال اضربوا لي بسهم يعني أجاز لهم ذلك فقالوا يجوز أخذوا الأجر مقابل الرقية لكن متى إذا شفي نعم فأنا لو جئت لشخص وقلت له أرقيك بمقابل مثلا مئة دينار ولكن يجب أن تكون مئة دينار بعد أن يشفى لا أني أبيعه الماء بدينار أو أبيعه الزيت بعشر الدنانير أو أرقيه بخمسين دينار مع السلامة شوفي ما شوفي لا وإنما إن كان ولا بد من أخذ الأجرة فتأخذ الأجرة على الشفاء لا على القراءة لا عارقية وإنما على الشفاء منها, منها أما مجرد إني أقرأ وأبيع الماء وهذا لا يجوز والله أعلم فضلا عن اتخاذ هذا عملا نعم من وجدناه يعمل هذا العمل ويقوم يضع مكان للروقية ويضع يعني ماء مقري بسعر معين وزيت مقرى بسعر معين وعسل مقري عليه بسعر معين ليست هذه علامة تؤكد أن هذا الشخص ليس مؤهلا للروقية لي لا أعلم لا أعلم قد يكون وقد لا يكون الله أعلم لكن بشكل عام أن هذا خطأ لكن ما أدري يكون مؤهل غير مؤهل ما أدري والله لأن بعض الناس أحيانًا يكون يكون هو يعني عنده علم بهذه المسألة ويبقي الناس ونجح بذلك لكن سبحان الله فتنة المال مشكلة هذه بس الله العافية طيب شيخ الله يحفظ أحد الأخوة يسأل عن وساوس تأتي تأتي وساوس شركية وساوس أنه يشرك بالله وساوس أنه يخرج من دين الله الله عز وجل هل يحاسب الإنسان على هذه الوساوس؟ رغم أنه لا يحبها ولا يريدها ويدفعها. هذ هذه هذه دعاي دعاية لدرس غدا ان شاء الله تعالى. <تصفيق> أنا غدا إن شاء الله تعالى الرابعة والنصف عصرا يوم الخميس عصرا ان شاء الله ليه لقاء مع الدكتور عادل الزايد إن شاء الله تعالى عن هذا الموضوع لقاء مفتوح مع الدكتور عادل الزايد أنا سأتكلم عن موضوع الوساوس من الناحية الشرعية وسيتكلم عن موضوع الوساوس من ناحية الطبية وهو مدير مستشفى الطب النفسي زين؟ وإن شاء الله تعالى وأجل جواب على هذا السؤال غدا إن شاء الله تعالى طيب, طيب. شيخنا السؤال آخر يسأل أحد الأخوة يقولنا في منطقة ومعملة في منطقة أخرى ففيه بدل يصرف له بدل الطريق أو بدل المسافة يفترضون في بدل الطريق حسب كلام السائل أن تكون بين مسافة البيت والعمل 30 كيلو متر 30 كيلو هو يقول المسافة بين منطقته وعملية 28 فيريد أن يغير السكن في البطاقة دون أن يغير في فعلي لأجل يحصل على هذا البدل نعم. هو, هو هذه هذ مشكلة اليوم تقع عند كثير من الناس وهو أن الناس صاروا يريدون المال حلال حرام ما يهتم كثير من الناس للأسف وإذلك ممكن يسوي عقد مزور ممكن يكذب ممكن يغيش ممكن كذا عشان بس يحصل المال قطعا لا يجوز إن يأخذ عقدا مزورا أنه يسكن في هذا المكان وهو لا يسكن فيه قطعا لا يجوز وعلى أن يصدق معهم يقول أنا بيتي عن هذا 28 كاله تعطوني قالوا نعم نعطيك ما نعطيك خلاص ما يعطي والحمد لله أو يذهب ويسكن هناك حقيقة أما أنه يكذب ويزور لا يجوز قطعا بينا. أحسن الله لكم شيخنا شيخنا الأحد الأخوة أيضا من الأحواز يقول نجد مضايقات كثيرة وكثيرة جدا بحكم أننا على العقيدة السليمة فيسأل عن موضوع تخييف اللحية يقول إذا خففنا اللحية يخف عنا عن المشكلة ولا نكون متميزين عن الناس فما حكم هذا التخصيص والله إذا كان الأذى حقيقي فعلا يعني ومن رأوه له لحية طويلة مثلا أو كذا أخذ وعذب وأوذي وضرب وكذا يجوز لهم ذلك أما إذا كان مجرد وهم ليس لهم ذلك فهم يقدرون أمورهم هل أذى حقيقي أو غير حقيقي إذا كان أذى حقيقي نعم يجوز لهم ذلك نعم أه شيخنا أحد الأخوة يسأل عن شركات التسويق الهرمي شركات إيش التسويق الهرمي صورة المسألة ما أخفى عليكم أن منه... تكون هناك شركات تشترض عليك أن تشتري منها منتج ثم تسوق هذا المنتج لغيرك وأي شخص يشتري عن طريقك يزيد لك فيه رصيد معين طبعا هذه المنتجات قد تكون مبالغ في سعرها في البداية قد تحتاج إلى يعني جهد يعني من أول الأمر لكن في البداية لابد بد أن يشتري ويدفع المال ثم بعد ذلك كل أحد يشتري عن طريقه علم او لم يعلم فإنه يحسب في حسابه فهل تنصحوا بهذه الشركات وبالدخول فيها أو تمنعهم وشيء أظن هذا آخر سؤال كأن لا بقي في بقي في على كل حال هذه شركات تسويق الهرمي الظاهر أنها لا تجوز لأن هذا المشترك ابتداء عندما يدفع لهم المال يدفعه مقابل لا شيء طيب أنه مجرد أن يقبلونه أنه يكون مسوقا لهم الأمر الثاني أنه يسوق لبضاعة قد تكون طيبة قد لا تكون طيبة لا يهمه ذلك وإنما يهمه المكسب الذي يرجع إليه الحمد لله لك إذن ما تصحوا بهذه الشركات لا أبدا عكسفير. لا تجوز لا تجوز لأن فيها تغرير بالناس لأنه يقول اشتروا هذه البضاعة قد لا يعلم هي جيدة وغير جيدة قد تكون جيدة بالنسبة له وغير جيدة للآخر والآخر الذي يأتي بها أيضا قد لا يكون يريد البضاعة وإنما يريد أن يسوق أيضا لها هرميا فهذه فيها تغرير بالناس والظهر أنها لا تجوز هناك بعض المشاعر طلبة العلم تكلموا عن هذه بالتفصيل موجودة في اليوتيوب وشرحوها وبينوا أضرارها نعم حيث الله أحفظكم بخصوص العلاقة بين الزوج وزوجته هناك عبارات قد تنتشر بين الناس وقد تتداول في, في الإعلام عبارة الـ الـ الخيانة عبارة عبارات غير منضبطة شرعا وأيضا المحاولة التسوية بين وجود إذا حصل خطأ من الرجل يجب أن تردي عليه ب خطأ مثله. فإذا حصلت خيال من الرجل يجب أن أيها يكون لك ردة فعل. وهذه ردات الفعل غير منضبط شرعا. نصيحتكم حول العلاقة بين الزوجين وأن الحلال الطيب إذا إذا يعني يعني قام كل من الزوجين بواجبه فإن هذا بإذن الله سبب المحبة والألفة. ومانع من مثل هذه الخيارات أو الشرور التي تحصل نصيحتكم هذا ذلك أنا أقول لنتفق على أمر ألا وهو أن الزوج غير معصوم والزوج غير معصوم والخطأ وارد منه ومنها وإذا كجب على الزوجين أن يتقي الله تبارك وتعالى في هذه العلاقة بينهما وأيضا أن يفوت هو لها وتفوت هو لها إلا ما لا يفوت طيب فكون ورد منها خطأ يفوت لها كون ورد منه خطأ تفوت له ويتغافل وتتغافل إلا الأمور التي يعني لا يمكن تفويتها فهذه لا تفوت حقيقة أعرف وهما يقدران هذا الأمر فالخيانات الزوجية خاصة في الفراش لا تفوت هذه طيب أما أخطاء اليسيرة التي تقع منها أو منه طيب تجاه أهله تجاه أهلها كلمة قالتها كلمة قالها لا بد أن،, أن،, أن الزوجين يتغاضيان عن هذه الأمور من رأى حياة النبي صلى الله عليه وسلم وهو أكرم الخلق صلوات ربي عليه ومعه أزواجه التي قال الله تبارك وتعالى ولا تبدل منهن خيرا منهن ولا تبدل بهن خيرا منهن طيب قال أهل العلم لا يوجد خير منهن بدليل أن الله ما بدله خيرا منهن طيب عسى ربه طلق كن ان يبدله ازواجا خيرا من كن ما وجد خيرا منهن يقول اهل العلم ومع هذا, هذا كان تقع منهن الاخطاء وكان النبي يفوت صلى الله عليه وسلم يعني بد الرجل يفوت لامرأته وهي تفوت لزوجها حتى تمر هذه الحياة وليس كاملا وهي ليست كاملة واما هي الخيانات الزوجية في الفراش والعياذ بالله لهذه يجب أن يكون فيها يعني ضبط وربط ومنع من ذلك ولو أدى ذلك إلى الفراق. هو شيخنا الهجمة الشرسة كما تعلمون هجمة على الحلال الطيب وتضخيم لمشاكله وأيضاً في المقابل إبراز للعلاقات المحرمة وأن هي الحب وهي ال. الصواب بعض الشباب أيضا يسأل في خاص عن علاقاته المحرمة مع الفتيات وكذلك بعض النساء الشرع هل يحل هذه المشكلة؟ لا طبعا طبعا لا شك الشرع يحل هذه المشكلة هو الحب ليس حراما ولكن الحب أصلا ليس ملكا للإنسان ولكن أيضا الإنسان يعني في هذه الأمور يجب عليه أن يتقي الله جل وعلا يعني يأتيني شخص يقول أنا أحب زوجة فلان ما يجوز أن تحب زوجة فلان يأتيني آخر يقول أنا أريد أن أطلق فلانة من فلان حتى أتزوجها والعياذ بالله أو يقيم علاقات محرمة أو كل هذا لا يجوز وهذا وهنا الشيطان يحضر ويفسد على الناس حياتهم والعياذ بالله ويقول الحب حلال ما أحد قالك الحب مو حلال ولكن كما قيل الحب ما منع الكلام الألسنة والذ شكوى عاشق ما أعلنا الحب يكتم أما أن الحب يظهر ويبدأ يتغزل بامرأة أخيه أو صديقه أو كذا والعياذ هذا ما هو حب هذه خيانة وهذا الذي يسميه الناس الآن اليوم مثل ما تفضلت شيخنا لو لم تكن بعض الشباب يقول والله أنا إذا إذا متزوجة ما ما أكون مع علاقة إذا غير إذا غير متزوجة لا مسموح والله. دكتور باختصار باختصار يعني أمثال هؤلاء يقال لهم كلمة واحدة هل ترضى هذا لأختك؟ لا هذا لا يؤمن أحدك حتى يحب الأخ ما يحب لنفسه هل, هل ترضى لأختك هل ترضى لأختك أن تسلك هذا الطريق هل ترضى أن يفعل أحد بأختك هذا بابنتك لا يرضى فنقول تقل الله في نساء الناس والنساء مساكين أو مسكينات وذلك أنها كما قيل يعني عن المرأة يعني كلمة تؤثر فيها كلمة تقتلها خدعوها بقولهم حسناء والعذارة يغرهن الثناء المرأة مسكينة يعني كلمة تصرف كذا تعجب بسرعة تعجب الرجل طيب فعلى الرجال ان يتقوا الله في هؤلاء النساء وإنه يقول رفقا بالقوارير نعم فلنتق الله تبارك وتعالى نرضى لهن إلا ما نرضى لأخواتنا وأمهاتنا وبناتنا نعم أسأل الله يحفظكم شيخنا الأسئلة أيضا كثيرة لكن كم كثير وإن شاء الله تعالى يكون لنا لقاءات أخرى الموضوع ماتع والاستفادة الحمد لله العظيمة ونسأل الله عز وجل ينفع بكم وأن يكون هناك والطيبة شكرا شكرا دكتور الله يحفظك الله ي... نراكم على خير بارك الله فيك